وما لما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحك ونطمر أن يدخلنا ربنا مع الخوم الصالحين وما لما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحك ونطمر أن